Allah absolyglega rasulah, Allah absolyglega Allah absolyglega rasulah, ja ياشفيعنا سيدي رسول الله يا بسم الله نسعى الله ويا الله يعاوننا يا الكريم افتح البوابه سيدي لا تخيبنا جينا الله حاسدين نمشي على القدمين انتوما يا اهل الوفاء في جودي والكرام يا حجاج بيت الله مريض حبيب الله أرينا في بيت الله تا يقرا كتاب الله يا بسم الله نسعى الله يا على الله يعاوننا يا الكريم افتح البواب سيدي لا تخيبنا صل على رسول الله يا مجمع المؤمنين يا منذكر معانا لله هذا مقام الصالحين خيالي بادي بسم المفعال خيالي س... بسم المفعال. بسم الله مفتح جمع القوالي الحمد والشكر لله الفعال واحد في ملك ومايل وتالك شرفنا ابطه ها قاتم صلى الله عليه خطر مالي قوم بعد صلى الله لنا بنا والآل ناديك لعز السلم والي الم طفد سبعه رجال لغر الله شبر لي رجال الله عليك, عليك راني مشدوب داوي لي حالي القاضي عياض سيدي القاضي عياض كتابك الشفاء راه حيرتني سيدي بن عباس. يا صاحب الصدقه وسيدي بن سليمان الجازولي عارك لا تنساني عبد بالعزيز التقباع تاوي لي حالي يا الخزواني يا مول القصور يا الخزواني يا مول القصور يا ابو شاقور أخت امتها بالإيمان السهيلي أنا فعاركم أنا فعاركم يا الشرفية السبع المتاني